حصنوا باسم الإله من شر حاسد لا حسد من شر حاسد لا حسد قولوا لا إله إلا الله وصلوا على محمد بلا عدد تاج الملوك الزهر الشذية أنفاسك بخور مجملك عطر البهاية الجاذبية يكفيك ربي الحاسدين ويبعدك عن كل عين يا نبض قلبه الحنين يا نبض قلبه الحنين يومك برات فيك دماء عم الستون واجتماع في ضياء كل النظام حياها ما لا إني ترى أو هي البشر تاج الملوك الفتنا عندي فضول له السكون اظلتك ساعد المدار يوم جيتي صبحا صل ذهول أردت من جيتك حتى المساء. تاج الملوك الفاتنة عندي فضول له السكون بطلتك ساد المدار يوم جيتي صعبها الصالة ارتباك من جيتك حتى المسار كل الحضور بطلتك كانت اللي نطلع الشمس النهار بنشوفها det jag dövdes på, allt jag såg, jag kände till samhället och det var det jag العطر والورد والطبي العسل والعيون الخرس ورموش من خيال البخور انفاسها والتغرلول والشدى من روحها عطر الليال Där är den än allt dära, سيدة هذا الزمن وشيء طبيعي يصير اللي صار بجيتك كم تمنينك ما بين الحضور تشوفين كيف كانت طلتك نور وكيف تلعتن بين الحكي وكيف الذهول اللي ابتسل عيون الحضور يا عزاء ساعة عمر يطول ويا عسى بالحب يهنوا للوصال ما لها شهم وكل الله يقول والنعم فيك يا عريسها ويطرق قامتها تشهد النهي عرب عز الرجال للبات هي الحاضرات فخر النساء أغلى الغاليات لها ساق المار قلبه وروحه والنظر ويا عسف يهتني طول العمر مزهرة انتي من خلق مثلك بتول يطلب الحسن انحضرتي مغفرة انتي من خضاك مثلك بتول يطلب الحسن انحضرتي مغفرة صورتك بالعين لا يمكن تزول kalle men shafak jamalek ya sara و قلبي يهوى يلا نغني للحب غنوة الجو رائع والشمع ذايف والله جمعنا بغلاء الحبايب الدنيا حلوى والقلب القلبي يهوى يلا نغني للحب غنوة الجو رائع والشمع ذايف والله جمعنا بغلاء الحبايب اوجود طابل depم Håll låt oss höra kaffet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 de går två låt de går två. De kallar när vi ser en sats på kaffet. De går två låt de går två. De kallar när vi ser ya sats 优优独播剧场——YoYo <音> Tack صلاه نور وطيب هي ليلى في العمر حقا انت سم سيدة الليالي فيا ربي اتمم علي